الله بِكلُّ شيءَ العليم ألَ تََرائلَ الذينَُهُ عَ الن ياتَُّ يَعودونَ لِمهُعَنْ وَيتَن ي وَيتَن جوونَ بِالإِثمِ والعدعان وَمعْص تِ الرسونِ وَإِذا جاءكَ حك وَإِذا جاءكَ حَهَ بِماَالَ يحَكَ بِن الله وَيقولُونَ في القُصم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 انم النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا وليس بضارهم شيئا الا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين آمنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يرفع الله, آمنوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ والله بِمَا تعملون خَبِيرٌ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً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 استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا حِزْبَ حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لا يغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تَجد قَوْمَ يؤْمنِلونَ بالِالنا والالْيَوْآ آخرِ وَُّونَ منَن حََّ الله وَرَرسولهُ وَلَ كانوا وَلَْ كانوا وَأَب أَهُ أَوْ بناهُمْ أَ إخانَهُم أَوْ, أو عاشيرَدَهم أُولائك كَتَبَ في قُلوا بهِهِم الإمانَ وَأَنيدهمم بوح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 وقاتلوا في قلوبهم الرعب يخرجون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الأبصار ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره في الدنيا ولهم في الاخره عذاب نا ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله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 ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم لم تعنا الذيذينَ نافَق يقونَ لإخوانِهِ والَّذيرَ كفرَوا مِن أَهْل الكتابلَ إن أخرج لإِن أخرجَ لا نخ جنَّمكم وَلا نقيع فيِيكم أحد أأَبد وَإِن قوتتُم لانصَدكم واللههُ يشهَد إهمم لذِبون. لئن أخرجوا لا يخرجوا نمعا ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن, ولئن نصروهم ليولوا الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون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 لا يَّوي أأَصْحام النار وَصْحابجنَّ أأَصْحابُ الجَّةِهُ الفائزول لَ أننزَلنا هذا القرآنَ على جمَل النَّ رأيتهُ خاشع ل رأيتهُ خاشعا, خاشعا م تَصدَدعاًا منِن خشةله وَتِلكَ الأنْثَالُ نَقره ل الناسَّاسِلَعَهُ ييتفكررون.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 وَقَالَتِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ في إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِى سَبِيلِ وَجْهِ رِضَاكَ نَرْضَىٰ تَسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وأنا أعلم بما ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يفقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا, ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفذون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 ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك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 ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما, ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم مَا الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم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 ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك, ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفورا رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما وضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة قد يأسوا من الآخرة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 وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من الدورات ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى عن الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليضفئوا نور الله بأفواههم والله متن نوره ولو كره الكافعون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره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 كما قال عيسى بن مريم لحواريه لمن انصر الى الله قال الحواريون نحن انصر الله فامن الطائفه فامن الطائفه من بني اسرائيل وكفر الطائفه فانيدنا الذين امنوا على Vohiri Vohiri